وَاَكْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدِمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَكْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدِمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا إليه لما هذا